اثرات الى يوم الدين اما بعد اخوتي الكرام نكمل الحديث باذن الله عز وجل عما كنا قد بلغناه من الكلام عن قصص القران العظيم ولا زلنا مع بني اسرائيل وقبل ان نذكر قصه اليوم وهي من قصص بني اسرائيل احب ان اذكر باصل قد الماء في بدايه كلامنا لا أن ان يستحضره المرء حال قراءته لكتب التفاسير الا وهو ما يروى عن بني اسرائيل وهو ما يسمى بالاسرائيليات والإسرائيليات قصص ذكر في بني إسرائيل وقد نقلها جمع من أئمتنا ككعب الأحبار وغيره ونقلها بعض صحابة رحي الله نقلوها وقلوها وقلنا أن هذا الأصد هو أن الحديث عن بني إسرائيل ينقسم إلى أكساسا إما ان يكون موافقا لشرعنا وتقره الشارع اي يشجع وهو الله عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم وتقره فيصير بذلك شرعا لنا فشرحه يصير شرعا لنا وان انكر الشارع لانه موافق أو أنه قد نسخ في شريعتنا وقد كان في شريعة من قبلنا والقسم الرابع هو قسم مسكوت عنه هذا قسم فإمة الأصول الإسرائيليات الوالدة عن أهل الكتاب والمنطول القسم الرابع هو المسكوت عنه لم يخالف شرعا لنا ولم ينسخ في شريعتنا بل هي قصص تنقل عن بني اسرائيل بشرط ان يصح الاسناد لقائلها ان كان من ائمه السلف كمجاهد وعتاده والسفي هؤلاء الائمه الذين اعتاروا بنقل تفسير كتاب الله عز وجل او نقل عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن المفسرين من الصحابه بنقل الإسرائيليات عبد الله بن عمر رضي الله عنه ونقل شيء من ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو الحبر وهو ترجمان القران كما قال عنه الألمة في زمانه وهو أعلم خلق الله بكتاب الله عز وجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من القسم الذي مرثق في شريعتنا مثلا ما كان مباحا في الأمم الماضية من السجود أو الركوع لمن يأتي تعظيما له كما في قصة نبيه الذي يوسف ورفع جوين على العرشين وخذوا لهم سجدة فهذا كان مباح في شريعة نبيه الذي يوسف ونبيه الذي يعقوب وقد مص في شريعتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أرى أحدا أن يسجد لأحد سوى الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لكنه لا يسجد احد الا لله وهكذا جاء معاه رضي الله عنه وقد راى في بلاد فارس عثور قال ان هؤلاء يرجعون تحيه لملوكهم وعظمائهم ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سألها ربه النبي صلى الله عليه وسلم ولهاء وقال الله جل وعلا أنبيا لسليمان يعملون لهم ما يشاء مما حاريبا وتماثيل وجعلك الجواب وقوله وسياه يعملون لهم ما يشاء مما حاريبا وتماثيل تماثيل تصاوير أو تماثيل وهي الأث. من الهجارة أو أوثانا وهي التي تصنع من غير الهجارة المهم أن ذلك كان مباحا في شريعة نبي الله سليمان ثم نسخ في شريعتنا طال صلى الله عليه وسلم أشج الناس عذابا يوم القيامة المصررون يقال لهم احيوا ما خالق صلى الله عليه وسلم الذين يضاهون خلق الله فالتصاوير اما التماثيل واما التصاوير المرسومه التي يرسم سوره انسان معين فهذا محرم اتفاقا لا خلاف فيه والخلاف في التصوير الفوتوغرافي الحديث في زماننا هذا يبقى لمن سوخ فيه في شريعتنا كانت مباحه في شؤون الامم السالفين اوثري شروائعهم ثم نسخت في شريعتنا باطل شيء وهو ما قرره شرعنا فصار شرعا لا لنا مثال ذلك ايات القصاص ولكم في الحياه قصاص يا اهل الالباب وقال جل وعلا بعدما ذكر وذكر عن بني اسرائيل وكتبنا عليهم فيها ان Up to the summer band and the وهي студ التي تتناول the one ما سكت all theataos Then the Colors used to explain The first talk is that the Quran told كقصص أو عن عملي إسرائيل على التفصيل الذي فترضه الآن فانه يجب أن نحدث به قال صلى الله عليه وسلم تحدثوا عملي إسرائيل ولا حرج. وقال صلى الله عليه وسلم لا تصدقهم ولا تكذبهم من ثم نقل ألمتنا من ألمة التفسير ونقل بعض الصحابة رضي الله عنهم أشياء القصة التي سأذكرها اليوم هي من قصص بني إسرائيل أورد ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره أورد ابن أبي حاتم كذلك بسنده إلى ابن عباس وغيره في قول الله جل وعلا واتمع عليهم هذا الذي آت إلىه فانسلخ منها فأت إن على الهي أو تتركه ينهف. ذلك مثل قوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص قصصاً على الذهب يتفكرون ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا ينظمون من يهد الله فهو المبتد ومن التي أوردها رب العالمين للعظه والعبرة في كتابه العزيز قصة حدثت في بني إسرائيل ولمد ان نقف عليها لنطعر بها ولنعمل بما فيها من العبرة يقال أن هذه الآيات نزلت أو تحكي قصة رجل اسمه بلع ابن بار عراق كما نص على تسميته ابن كثير رحمه الله تعالى وجمع كبير جدا من أئمة التفسير كالسلفي وقتاله وغيره اسمه بلعب ابن بار عراق واختلفت الروايات هل كان في زمان نبي الله موسى ام كان بعد موت نبي الله موسى في زمن نبي الله يوشع ابن نون يوشع بن يوسف ادم فدموس هذا توضّح الأسبوع الماضي قصة أو الأسبوع الماضي أيضاً قصة في زمن دخل وفاة حبيته والحديث في الصحيحات فختلف فكان في زمن يوشع ابن نون فهذا. كان من الجدارين تعلمون ان نبي الله موسى لما عبر من بني اسرائيل البحر واغرق الله فرعون وجنوده وراوا اعاده تلك الايات صاروا بعد ذلك من مصر متجهين الى ارض سيدنا ومن ارض سيدنا ليدخلوا بيت <تصفيق> بلاد الشام يدخل بلاد الشام ليفتح بيت النبض، وقد وعدهم الله على بفتح قد تدخل الأرض وقد تسمع الذي كان بالله يعني تعود ستعودون إلى أرضه مرة أخرى لأن أرض الشام كان فيها من جذهم وهو نبي الله إبراهيم. ثم جاء. المجلس. ثم جاء من أبنائه نبي الله يعقوب الذي من نسله من من نسله يوسف ومن نسله الاسباط وهم من نسل نبي الله اسحاق بالاسباط يعقوب هو الاسرائيلي المذكور في كتاب الله عز وجل كما قال الله عز وجل ومن ذريه ابراهيم واسرائيل ويعقوب ومن منها لينا لينا في صورة مريم. فجاء فاستقر مع نبي الله يوسف في مصر بعد قصة الطويله التي غالزة نبيه الله يوسف فصار بلد الإسراكيل بعد ذلك في في نصر. وفي العرب وليست يعني سكان مصر سكان مصر الاصليين بلاد الشجع الغالي أقوام من الكنعاليين والكنعاليون من ذرية من نسل سام بن نبي الله على ما يقول الوارغون وكان هؤلاء قوم اقوياء جدا وقيل كانوا ضخار الأسجاء جدا جداً اختلافاً عباس رضي الله عنه جداً وهو حديث ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه ذكر فيه قصة نبي الله موسى بطولها اسمه حديث الفتون وفتناك فتو فتونة ذكروا عند الله تعالى في سورة فطارة وفتناك فتونة فذكر أنهم كانوا جمالين القيام وأطفح المكاسين أنهم شاهد في القتال ولم يكون جبالي معنى انه خالد خرام اي وقد ذكرنا قصة عوج ابن عمر وقلنا انها صحي موضوع يعني لا قصة كذوبه طيب يبقى الوقت الشافعي في بيت المقدس نبي الله موسى امرهم ان يدخلوا بيت المقدس ليستلحوها وليستقروا فيها فيعود مره أخرى فلما أرسل جماعه منهم وعالموا اولئك القول عادوا وقالوا ان فيها قوم جبارين وابوا ان يدخلوها وحدث ما حدث بقصه التين حينما قضى الله عليهم بالتين في ارض سيناء اربعين سنه قبل أنه لما مات النبي موسى ومات نبي الله هارون واوحي الى يوسف عجلون بعد موت نبي الله موسى وهارون وقام يحمق فيه بكتاب الله عز وجل بالتوراة وهلك الجيل الاول هلك الجيل الاول كله او أكثر ما بقي منه سوى رجولين يوسف عجلون النبي وكاله ده هو كان زوج اخت نبي الله موسى واسمها مريم كما يذكر في إسرائيل كما يذكر في إسرائيل يشعلون بعد انتهت المدة التي قضى الله عليه فيها بتيلا وعند سنة أن يدخل الأرض المقدسة هل كان في زمن نبي الله موسى او في زمن يشايخنون والابهر من سياق القصه انه في زمن يوشع يشايخنون لان نبي الله موسى ما دخل به مرضى بيت المقدس اصلا مات قبل ان يدخل به ويفتح بيت المقدس وانما فتحت على يد يشايخنون حاصرها سته اشهر ثم كبروا فسقطت الاسوار وخاف اولئك الجبالي جاء رجل فيهم يقال له بلع من دباعه. قالوا أن هذا الرجل كان عالما وكان مهدا بنبي الله موسى ويقال أنه كان من بني إسرائيل ثم تركهم وانتكس وذهب إلى الجبابرة وقالوا أنه كان مستجابا وقال رغم قوتهم لكن خافوا من بني اسرائيل فذهبوا الى البلع وقال له ادعوا على موسى او ادعو عليهم بالهلال فقال ويحكم انه نبي الله ومعه الملائكه وان دعوت الله فلن يجاب دعائي فيهم شكان كلما دعوا طبعا القصه فيها سياقات كثيره جدا لكن السياقات الانكار هي لم تذل لم تصح التساني الى قائها تركوها فان اذكرها فيها نكره شديده فغير انه الجبل تكلمته بلغته وقال انه وحي يا بلعم انصرنا ان نصل اتدوا انه نبي الله ومعه الملائكه لكنهم اصرخوا فصعد الجبل فلما صعد الجبل رفع يديه ودعا على بني اسرائيل بالاله سواء في زمن الى موسى او إذا أراد أن يدعو على بني إسرائيل يعني يدعو الهلاك على بني إسرائيل فينتقل لسانه فيدعوه على قومه وإذا دعا لقومه انتقل لسانه فدعا لبني إسرائيل فقال ويحك يا بلعك وانظر ما تقول إنك تدعو عليك فقال لقد خسرت الدنيا وأخرى ألا وقد خسرت الدنيا والآخرة فوالله لنحن لنحن لذلك قالوا هذا الصلاح طلع لا فإذا سنوء أنزل الله جل وعلا عليهم البلايا سيئ حدا شيطانيا فزينوا النساء وخرجنا على أنهن يبعن لبني نعلم بعض السلع ان وكانت ان الملك في هؤلاء في تلك ان وقيل لها الا من عظيمهم لكبيرهم في بعض الاسرائيليات لا تمكن نفسك الا من نبي الله موسى فهي منكره لان هذا لا يكون لا يحدث الانبياء وقد تقبل عقلا لانهم قول قد جهلوا وضلوا فارسلوا النسوه الى الجيش وهؤلاء قوم في سفر صو مدة طويلة وفي صبر وفي قول عن النساء، فهذا أذع الموضوع في الفاتحة. ثواب عن النساء، وجعل رجلا من الأسبات وكان من القادة، ومبكّلة المرأة إليه في نفسها لهذا الرجل، فدخل غيمته وفتح شريها والعياذ بالله. فن في ساعة من النهار قيل مات عشرون ألف وقيل سبعون ألف سبعون ألف ماتوا بالطاعون بهذا المرض وهو الرزق كما تقول في كتاب الله عز وجل فجاء قائد من قواده وكان غائباً وكان صالحاً فطياً فلما فذكر الله جل وعلا قصه هذا العالم الذي قراته الحياه الدنيا اغتر بالمال وبزينه الحياه الدنيا وترك امر الله عز وجل واتبع سبيل هؤلاء الظلال لاجل دنيا رخيصه لها وقد بين النبي صلى الله, الله عليه وسلم ولذا فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يقضى يوم أو يقضى عليه يوم القيامة من الخلايا ثلاثة طارئ للقرآن وفي رواية عالم ومجاهد ومتصلّز.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 ثم قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا ولم يكن معه سواي ثم شفق شقة ثم أغني علي ثم أفق قال نعم أحدثه حدثني خالد صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا بحديث ثم اوشي عليه ثم افاق في الثالثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله جل وعلا يوم القيامه ليقضي بين الخلائق وقد جزى الناس علاقك بهم كما قال الله جل وعلا كل امه جالس من خوفه موجه من الله عز وجل فاول من يقضى بينه يوم القيامه ثلاثه قارئ للقران عالم فيعرفه الله بنعمه اننا نصطنا عليه ان نقدمه صح وعلمك الله انك كنت عالما فيك اتى تعلمت العلم فيك وعلمته وقرات القران فيك واقراته فيقال له كفر وانما تعلمت العلم ليقال عالم وقرات القران ليقال طارق يعني اله وسمع ثم يؤتى به قال وانما قاتلت ليقال جليل او شجاع وقد قيل اخذ جزاء واجرى في الدنيا ثم يغمر به فيلقى في النار ويهدى بالمتصدق فيعرف بنعم الله عليه ماذا فعلت بهذا المال يقول ما تركت باب خير الا المتصدقت فيه يا ربي فيك تغويتك فيقال له كذبت كذبت إنما فعل هذا ليقال جواد وقد قيل فيسهر على وجهه ويلقر في النار إخوة الكرام ينبغي بالمر يبتغي بعمله وجه الله أن ينبغي بعمله وجه الله وينبغي على أهل العلم أن لا يضطر بزينة الحياة الدنيا فَإِذَا عرضت عليهم الدنيا انذروها والقبوها خوف مهول فلا يقولوا هل يغضب الله عز وجل ويغضب الناس لذلك لاجل دنيا زائلة لا تساوي عند الله على شيء وقد قال الله جل وعلا وان الدار وضع في منصب، وأشار الناس له بالبنان أو جلس على و وصار قارئاً مشهوراً أو معلماً للقرآن يشارك إليه بالبنان فتن في دينه فقال ما يريد السلطان ويخالف أمر الله جل وعلا أو يقول. غير الربانيين كانوا قد اشتهروا بالعلم قد باعوا وخاهوا بالنياه لأجل مكانة لأجل مكان يدهور أو لأجل مكان يحصل ويطفل أنه سنقف بين يدي الملك وأول من يسأل يوم القيامة هو يسمد من يدي الجليل الجبار جنة في علام يوم القيامة فلا بد للعلماء والمعلمين والموحد ولا بد للقراء الذين تقرؤون الناس ان معلمونكم كتاب الله ان يترك وجه الله عز وجل ولا ينظروا لثروه الدنيا ولا تدنع عنك ايما ما تتعذب بنسوان منهم زاهره الحياه قصيرة. هر. نشرح بإذن الله عز وجل لمرة طاردة وهي تابعة لحديثنا هذا اسال الله جل وعلا ان يجعلنا أيامنا ممن يستمعون القول Africa and هذا Holy SpiritNet will be the Messiah for us. Peace